صحف إبراهيم وموسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الاعلى قل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينته عرشه سبحان الله مداد كلماته إذا رأيت شيئا تتعجب من قل سبحان الله إذا سمعت شيئا عجبا قل سبحان الله دائما اجعل التسبيح على لسانك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والحمد لله تملا الميزان وقال اربع لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى خلق الخلق فسواه جعل لكل شيء قدرا جعل هذه الدابه تمشي على اربع وهذه تمشي على ثنتين وجعل هذا طيرا يطير وجعل هذه دابة تزحف على الأرض وجعل هذه تعيش في البحر وهذه تعيش في البر وهذه تعيش في في أعالي الجبال الذي خلق الخلق فسواهم سبحانه وتعالى لا ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا ترى فيه أي حاجة إلى التعديل والإصلاح قال الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا قدر سبحانه وتعالى التقادير لجميع المخلوقات قدر الله جل وعلا لكل خلق ما يشاءه سبحانه وتعالى وهدى كل خلق لما يصلح له هدى النحل أن تبني خلاياها التي تعيش فيها في عرو في الجبال وفي الأشجار ونحو ذلك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وجعل الله تعالى للطيور أشياء تتعلق بها قدر كل شيء وهدى كل مخلوق لما يصلح له هدى الإنسان للأطعمة التي تصلح له واللباس الذي يصلح له وهدى الحيوانات لما يصلح له والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أخرج النبات الذي ترعى فيه الحيوانات فجعله وساء احوا جعله الله تعالى بعد ذلك يابسا أسود فالنبات يخرج فإذا ضربته الشمس وأصابه الحر تحول إلى لون تحول إلى يابس وصار أسود فذكر الله تعالى ذلك فقال جعله فجعله وثاء أحوى ثم قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام سنقرئك يعني نوحي إليك بالقرآن سنقرئك فلا تنسى الله تعالى هو الذي يثبت هذا الحفظ في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا أن يشاء الله تعالى لك أن تنسى بعض الشيء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى هو سبحانه وتعالى يعلم ما يجهر به الناس وما يتكلمون به ويعلم أيضا ما يخفونه كما قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا الذي يعلم الجهر كما قال سبحانه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الذي يعلم الجهر وما يخفى ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك مبينا أيضا شيئا مما يتعلق بعباده قال ونيسرك لليسرى أنت إذا ما استطعت أن تتوضأ تيمم ما استطعت أن تتيمم صلي من غير طهارة ولا تيمم إذا كنت عاجزا عن الاثنين كالذي يكون مثلا في مريض ويكون على سريره ليس عنده ماء للوضوء وليس عنده تراب فهذا ينوي الطهارة ويصلي إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما صلي جالسا ما أستطيع أن يصلي جالسا صلي مستجعا على ظهرك أو على جنبك أو غير ذلك إنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الحج لا يجب عليك الحج لأن الله تعالى قال من استطاع عليه سبيلا إنسان لا يستطيع أن يصوم خلاص أفطر وأقضي بعده ما أستطيع أن أقضي خلاص أفطر وأطعم عن كلهم مسكينا أنا فقير ما أستطيع أن أطعم يسقط عنك الإطعام ما يوجد أيصر من هذه الشريعة أيصر منها في الأحكام وفي الأوامر وفي الفضائل لا أيسر من هذا الدين ذي قال جل وعلا هنا ونيسرك نوفقك لليسرى تذكر إن الذكرى ذكر الناس وخوفهم من الله سيذكر من يخشى الإنسان الذي عنده قابلية وإيمان تجد أنه يقبل الخير قبل غيره سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء الإنسان المعرض تقول تعال صلي تعال صم لديك تصدق عبد الله ويتجنبها لا يسمع الموعظة اصلا هذا دليل أنه شقي ويتجن ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا لا يموت فيها موتا يرتاح من العذاب ولا يحيا حياة يستمتع بها بل هو يتمنى الموت ولا يجده لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى يعني طهر نفسه من الآثام تزكى تطهر وذكر اسم ربه فصلى قيل هي صلاة العيد يعني كبر قبل العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد ثم صلى والعيد قال وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أطول الدنيا فانية والاخره باقية إن هذا لفي الصحف الأولى صحف من؟ صحف إبراهيم وموسى يعني هذا التنبيه على عبادة الله وعلى أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا وعلى أن الصلاة فيها نجاز وعلى أن الله جل وعلا خلق الإنسان وغير ذلك من هذه الأمور التي وردت في السورة هذا مذكور أيضا في الصحف الأولى صحف من؟ صحف إبراهيم التي أنزلت إليه وفي التوراة التي أتاها الله لموسى صلى الله عليه وسلم لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته